بسم الله الرحمن الرحيم ا ل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ Litu ndhirqa Oh, boy. أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فَسَنُؤْتِيهِم مِّمَّا يَتَذَكَّرُونَ وفي <تصفيق> شيء خلقه وفي <تصفيق> شيء خلقه وقالوا Ola! o oh. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا تروا بالفرس سجدا خروا سجدا وسبح أبحو بحمد I love you. لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات Quan ش في م صكنيذ في فأعرض عنه